اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اليوم نستكمل سلسلة الآفات ودرسنا اليوم من الأهمية بمكان عاوز أسألك الدرس ده هو الدرس الكام اللي سمعتيه. شوفي أدي إيه سمعتي من دروس أدي إيه آريتي من كتب أدي إيه حضرت من محاضرات شوفي أدي إيه قرأت من قرآن لكن أين النتيجة؟ ليه لما تقرأ علينا الآيات التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ليه إحنا تنزل علينا هذه الآيات؟ ولا نتعذ ولا نتأثر شوفي أدئي أريتي ومتى وجل قلبك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون شوفي أوامر ربنا ليكي أنت بتعملي أدئي منها شوفي المخالفات اللي انت عرفة انها ممكن تستوجب غضب ربنا عليك وشوفي انت بتقعي فيها ليه ليه بنقصر في الواجبات وبنفرط في السنن والمستحبات ليه لو دعيتي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقاش في همة للعمل وما تبقاش في الإرادة ان احنا نعمل فعلا بما نتعلم شوفي الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى يبعثها لك ليلة نهار. النهار ده بنتساءل ليه ما بنعملش بما نعلم؟ ليه مش عارفة تتغيري شكلا ومضمونا للتغيير الظاهري بنقف عنده؟ تبقى الفكرة زي ما قلنا في ماذا بعد النقاب؟ يبقى تقف عنده انك تلتزم بالنقاب والحجاب الشرعي وإن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالزوج الصالح تبقى كل أمانيك في الحياة انتهت ليه التغيير الظاهري فقط هو أمانينا وهو أقصى أمانينا وتغيير الباطن ليه ما بنجهدش نفسنا بالشكل المطلوب عشان فعلا نتغير أنا أتساءل والسؤال وقفة مع النفس اليوم لماذا لا نطبق ما تعلمناه هذا من محاسبة الإنسان منا لنفسه الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ليه ما بتطبقيش أنا عايز أسألك سؤال تسألي بينك وبين نفسك شوفي الحاجات اللي انت تعرفيها بالله عليك كام في المية من اللي انت بتعرفيه بتطبقيه فعلا في حياتك يمكن عرفة فضاء الأعمال كتير قوي. تعرفي فضل القيام، تعرفي فضل الضحى، تعرفي فضل الصيام، تعرفي فضل قراءة القرآن، تعرفي فضاء الأعمال كثيرة بالطبائي أدي إيه من اللي انت عارفاها؟ وتعرفي إن في مناهي ومخالفات كثيرة وانت عارفة إن بعضها بتقعي فيها إلى الآن لما الدرس اللي فات كنا بنتكلم ونقول إن علامة المقت ضيع الوقت إيه اللي تغير فيك على مدى الأسبوعين اللي فاتوا. هل فعلا لما سمعت الدرس وقيمت عليك الحجة وبينت لك المحجة الدنيا بقت واضحة قدامك هل فعلا اتغيرت على مدى الأسبوعين اللي فاتوا وبدأت فعلا تحفظي على وقتك ولا كل مرة احنا بنقيم الحجج على أنفسنا بنسمع ولا نعمل بما نعلم تعالي نتساءل ما هي الأسباب لعدم تطبيقنا لما نتعلمه إيه هي الأسباب اللي بتخلينا لا نعمل بما نعلم أول حاجة ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر دايما لما تبقى عندنا مشكلة بتبقى أساس المشكلة هو الجهل بالله سبحانه وتعالى فلا مصيب أعظم من أن تجهلي ربك كيف وقد توعد الله عز وجل الجاهلين به بثلاثة أنواع من العذاب ربنا قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثلاث حاجات أول حاجة إن القلب يسود إن يبقى بينك وبين ربنا سد ران على القلب قسوة في القلب موت للقلب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب وقعنا في المعاصي والمخالفات والذنوب فالقلب يبقى عليه سواد قافل بينك وبين ربنا تيجي تقفي في الصلاة تحول تخشعي قلبك ما يجيش تحولي تتباكي من خشية الله ما يبقاش عينك ما معك معاك وتبكي فعلا حرقة من خشية الله سبحانه وتعالى ده كان من ايه؟ ده هي دي الوحشة اللي بتبقى بين الإنسان وبين ربنا بسبب سواد القلب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والسياد وثاني حاجة انه يبقى بينه وبين ربنا حجاب يحجب عنه يوم القيامة فلا يراه ويحجب عنه كذلك في الدنيا فلا يستطيع أن يصل إليه ثم العذاب الأكبر ثم إنهم لصال الجحيم كل ده نصيب الجاهل بالله سبحانه وتعالى الذي لا يعرف الله حق المعرفة قال بعض السلف لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه فكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا ما هو أنت لو عرف ربنا بصفات جماله وبصفات جلاله ما كانش حالك حيبقى كده كنت فعلا حتسارع في الطاعة كنت فعلا حتجاهدي في الله حق جهادي لانك هتبقى عارفة ان ربنا اصطفاك وانت لا تستحقي مثل ذلك لانك عرفت مين ربنا ومين نفسك لو عرفتي ربنا بصفات جلاله وتسمعي مثلا آية زي كده فلما آسفون انتقمنا منهم تبقي خايفة خيفة إن ربنا سبحانه وتعالى يكون دي عقوبتك عنده وانت مش دارية. إن انت مشي في الدنيا تيها حيرانة. مش واخد بالك من الطريق. ويكون ربنا غاضب عليك في السماء وانت ولا دارية. لما تسمعي ربنا يقول ويحذركم الله نفسه. يبقى لسانك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء يبقى لسانك على طول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك خيفة خيفة أن ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليك في السماء فعشان كده عرفاه بصفات جلاله عرفاه جليل عرفاه كبير متعال أنه عزيز جبار سبحانه والناحية التانية عرفاه برضه بصفات جماله عارف أنه جميل إنه طيب إنه عفو إنه رحيم رحمن سبحانه فلو عرفتيه بصفات جماله لأحببتيه من كل قلبك الأولانية اللي هي صفات الجلال بتعمل الدافع الخوف أقرب سائق إلى الله فلما أنت تبقي خيفة تبقى عايزة تعملي فلما تسمعي أي حاجة أي فضل عمل أي شيء يحثك على الطريق تقومي على طول تنشطي في طاعة الله والنحية التانية كذلك لو بتحبيه بجد أي مش قادرة بأي حال من الأحوال أن لا تستجيبي لأمر حبيبك وسيدك ومولاك ربك الودود لو سمعتي ربك وهو بيقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله لما تعرف انه هو مفيش غيره اللي حيتوب عليك ورغم ان انت عملت كل ده من ذنوب معاصي وخلفت امره الا انه فتحلك بابه يقبل توبة حتى يغرغر العبد يقبل التوبة ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار وتعمل سيئات عظيمة جدا وكبيرة جدا ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم العدل يقول أن أنت لما تعمل المخلفة دي أن ربنا يعاجلك بالعقوبة لكن جميل ربك فيعفو عن كثير شوفي عشان أحنن قلبك عليه شوية علشان تعرفي قد إيه رحمة ربك بيكي، فلما تسمعي الكلام ده تبقي عايزة تنشطي في طاعته وما يبقاش في أمر الحد كائنا من كان بما فيهم نفسك مقدم على أمر ربك شوفي العبد يذنب لغاية ما يعمل كبيرة من الكبار من أعظم الموبقات والفواحش يقع في الزنا والعياذ بالله شوفي ربنا يقول إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مين يا رب المتقين مين يا رب هم دول عبادك الصالحين اللي انت ستفتح لهم أبواب الجنة وتفتح لهم أبواب رحمتك قال الذين ينفقون في الصراء والضراء قادي اللي حيبذلوا في سبيل الله والكاظمين الغيظ يعرف يكذم غيظه ويعرف ازاي جاهد نفسه علشان خاطر ما يغلطش لما يقع في الغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اعفوا يعف عنك والله يحب المحسنين ماشي دول كلهم مفهومين بصي برضو من المتقمين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم عملوا بل وسودة عملوا مصيبة كبيرة فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وعرفوا إنما فيش حد يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جابر بن زيد كان يقول والذين إذا فعلوا فحشة يقول زنا القوم ورب الكعبة ده راجل وقع في زنا وقع في فواحش وقع في كبائر وبعد كده يبقى من المتقين آه طالما ذكر وما غفلش وفهم وارجع لي خلاص جعله من عباده المتقين اللي مفيش قبلهم ولا بعديهم والآخرة عند ربك للمتقين شفت ربنا لما تعرفيه قوي بصفات جماله وبصفات جلاله الأمر يختلف تماما فضعف الإيمان بالله وعدم معرفتنا بالله هي دي اللي بتخلينا لا نطبق ما تعلمنا الأمر الثاني ضعف إيمانك باليوم الآخر إنك لا تخافي الآخرة بالشكل المطلوب فتفقد الدافع إنما لو أنت حس فعلا إنه الموت بأتي بغطة إنك لازم تعملي لأن هي جنة ونار ده ما ينفعش نلعب بالنار لما تسمعي ربك وهو بيذم على الذين لا يخافون منه ولا يخافون الآخرة ويقول كلا بل لا يخافون الآخرة لو الجنة قدامك والنار زي ما الصحابة كان بيقول فكأن رأي عين هيبقى عندك همة عندك دافع إنك تتغيري وإنك تطبقي ما تتعلمي لما تسمعي بأذن قلبك ربك وهو يخاطبك ويقول لك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والكلام ده تحس بيه أي أم والكلام ده تحس بيه أي امرأة. قد أي عاطفتها بتكون تجاه ابنها أو بنتها لدرجة إنه ذهول والدهشة والحالة المفزعة اللي هتكون ساعة القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها من شدة النقمة من شدة المفجأة وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد حسى قد إيه اللحظة دي هتبقى مؤلمة أوي هتبقى صعبة أوي لو حستيها من جواكي وأعددتي لها العدة أكيد هتتغيري أكيد المعاني دي لو فعلا بقت يقين في قلبك أكيد هتعملي بما تعلمي هتبقي عايزه فعلا تطبقي كل كلمة بتسمعيها لأنك تخشي أن في بين يدي ربك وده حالك يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده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 ولا يغرنكم بالله الغرور إلا قطع بينك حب الدنيا لسه في قلبك لسه أقصى أحلامك وأمانيك إنك لسه تنزل تشتري مش عارفة إيه وتروح المل الفلاني وتعملي وتسوي لسه كل ده هو اللي شغل بالك أين عمارتك لدار المقام للجنة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ووعي تسمحي للشيطان الغرور اللي حيغرر بيك يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة حيقولك لسه بدري أنت لسه في أول شبابك عيشي حياتك اعملي وسوي أنت شايفة الناس عايشين إزاي عيشي أنت ليه حتعيش الضمك ده اعملي وسوي وسوي ويلهيكي بأمور كثيرة في الدنيا عشان يقطع بينك وبين ربنا فيبقى شغلك الشاغل دنيا فانية مؤثرة على الله سبحانه وتعالى يغررك بالأمان والوعود لسه قدامك وقت طويل حاولي تعملي كذا وتعملي كذا عيشي هو ده ولا يغرنكم بالله الغرور واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون والله لو دخل قلبك المعنى ده اليقين الإيمان حق الإيمان باليوم الآخر هتلاقي نفسك عندك الهمة إنك تطبقي اللي بتتعلميه شوف السلف لما كانوا يخافون يوم الحساب ويخافون من السؤال كانوا يعدون العد لذلك لما كان الصحابي منهم يسمع مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمزي وصحاقه الألباني يقول لا تزول قدم عبد أيوة حط نفسك في هذا المكان إنك بتسمع دلوقتي من النبي أيه الحديث ده؟, الكلام ده رد فعلك يكون إيه لما تسمع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة فيش حد لن يسأل عن هذه الأربعة عن عمره فيما أفناه وترجعي بذاكرتك كده من أول ما ربنا كلفك لغاية النهاردة بقى لك عشر سنين خمستاشر سنة كم سنة من يوم أن بلغت إلى يومك الآن وشوفي أنت قصرت قدي إيه في حق الله وعمرك ده هتتسئلي عن كل لحظة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها. يا حيحسبني على الفطرة إلا كنت فيها قبل الالتزام إلا أننا أكون تبت توبة نصوح. يا طرا تبت توبة نصوح. يا طرا فعلا أنا تخلصت من رواسب الجاهلية ما بقاش عندي أي راسب من هذه الرواسب ولا لسه قدامي وقت طويل. طب ولو قدامي وقت طويل أنا مستنيه إيه؟ الوعود اللي أنا واخداها علشان خاطر لسه ما عملش لهذا اليوم العصيب لما يسألك عن عمرك فيما أفنيته هتقولي إيه لما يسألك عن علمه ماذا عمل فيه الدروس اللي سمعتيها والكتب اللي قرتيها والشرايط اللي سمعتيها وي, وي وي وكلمة الخير اللي نصحتك بيها أختي لك في الله راحت فين؟ وما حد على وجه الأرض ربنا ما بيبعتلوش هذه النصائح سمع ما سمعش ربنا لازم يبعتلو الرسائل يبعتولو في ابتلاء يبعتولو في مرض يبعتولو في موت صديق أو جار أو أخ أو أخت أو أو أو يبعتلو رسالة ويقولو فوق أنا موجود اوعى تنسى انك المفروض تكون ماشي لأن النهاية عندي وأن إلى ربك المنتهى إن إلى ربك الرجعة هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم البداية عنده النهاية عنده وهو على الطريق لو إحنا مشرين فعلا على الطريق هيسألك عن مالك من أينك اكتسبتيه وفيما أنفقتيه ولما تسمعي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار يبقى عندك حماس وهمة أنك تنفقي في سبيل الله تخافي لأنك عرفة ومصدقة بكلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ده التطبيق للي أنت بتتعلميه ويسألك عن جسمك عن صحتك فيما أبلاه ويطرى شبابك أفنيتي في, إيه؟ أفنيتي في طاعة الله ولا في معصية الله هو الموضوع كده مستوى التصديق بالجنة والنار لما يكون هذا المستوى يكون مرتفع وعالي فعلا تلاقي بقى عندك الحماسة والنشاط كان هذا الأمر ضعيف لاقي الهم تعبانة وبعد كده تقولي والله نفسي أعمل اللي انت بتقوله ده ونفسي أنفذ بس مش عارفة ايه اللي مكلبشني ايه اللي مخليني مش قادر أعمل باللي أنا بعرفه شوفي يقين الصحابة من يقيننا لما سيدنا أبو بكر يأتي بماله كله ما تركت لهم تركت لهم الله ورسوله عمر يأتي بنصف ماله سلمان يأتي بثلث ماله إيه اللي بيدفعك أن أنت تعمل الكلام ده ده المال ده شيء عزيز جدا عن نفس وتحبون المال حبا جما يقين في الله يعرف أن ما أنفقته فالله سوف يخلفني لأني إذا أنفقت قال الله أنفق أنفق عليك طيب تعالي نعمل على الموضوع ده تطبيق عملي تعالي كده نسمع هذا الحديث وقليلي وركزي معايا لما تسمعي هذا الحديث أول رد فعل منك حيكون إيه؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس غير الكتبة اللي بيكتبوا أعمالك يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا نسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا كما هو أن تحفنا الآن الملائكة ويغشان الله عز وجل بالرحمة فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك رد الفعل أنك انت مفروض وانت في جلسة العلم تبقي متأدبة بأدب مجلس العلم تبقي ما تتلهيش ما تتكلميش كلام هنا ولا هنا انك تبقي في ذكر الله سبحانه وتعالى علشان الملائكة ترفع دلوقتي ليكي وتقول فلان بنت فلان تسبح ربها وتكبره وتحمده وتمجده فيقول الله هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني شفتي بقى لو قلبك شايفه ايوما القلب بيحس أيوة ما هو القلب دلوقتي هو اللي عنده بالبصيرة بصر القلب يحس بأرب ربنا منه لو قلبك عنده الحاسة دي كان الموضوع حيختلف تماما كيف لو رأوني هيحصل لهم ايه يقولون لو رأوك كانوا أشد لك طاعة كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدة وأكثر لك تسبيحة يبقى المطلوب كده يبقى أنا ليه بذكر قليل وبعبد قليل وبشتك إن أنا ما بعملش بأورادي المطلوبة ونقعد نقول لكم يا جماعة عملوا كذا وعملوا كذا ورد الفعل يبقى سلبي إلى أبعد حد وهو يا دوبك تحضروا الدرس وتسخنوا شوية وتقولوا ماشي ويلا وإن شاء الله عن أعمل مفيش يوم كم ساعة يوم التاني وانتهت المسألة خالص ونسينا الدرس ونسينا الموضوع نعمل إيه وتلهينا تاني في الدنيا إيه المشكلة ما دخلش ليه ما دخلش؟ في مشكلة على القلب لازم نعمل فيها انت لو قلبك شايف لو قلبك يرى ربك لكنت أشد له تسبيحا وأشد له تمجيدا وأشد له عباد وطاعة فيقول الله فما يسألوني؟ فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب ما رأوها؟ فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة ده الأمر الثاني الجنة لو إنك فعلا هو أقصى أمانك هو حلمك الحقيقي إنك بتعملي كل الكلام ده اتجاوستي ليه أنجبتي وبتسعي في تربية أبنائك ليه انت النهاردة بتحضر الدرس ده ليه انت النهاردة بتعمل الطاعات اللي انت بتقومي بها ليه؟ ايه الهدف الحقيقي اللي انت عيشاله؟ لو هدفك الحقيقي الجنة كنت أشد لها ذكرى كانت الجنة كل شوية تبقى على بالك كانت الجنة هي اللي تخفف عنك بلائك كانت الجنة هي اللي تنشطك في طاعة ربنا فعشان كده انت محتاجة كل شوية تذكري بالمعاني دي فلو قلبك شايف ولو فعلا عندك اليقين بالجنة لكنت أشد عليها حرصة وأشد لها طلب وأعظم فيها رغبة فيقول الله لهم فمما يتعوذون شفت الناس في مجلس العلم بيعملوا ايه؟, بيعملوا ايه بيمجدوا ربنا ويكبروه ويسبحوه ويسألوه الجنة ويستعيذوا به من النار عايزين نطبق الكلام ده عملي وانتوا قاعدين كده تسألوا الله عز وجل بلسانكم أن يملغنا وإياكم الجنة ويعيذنا ويجيرنا وإياكم من النار فمما يتعوذون فيقولون من النار فيقول الله هل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها يقولون لو رأوها أيها لو تعرف يعني إيه نار لو فعلا بلغ بك العلم واليقين إنك تبقي متحسسة إنك لو خلفت المخلفة دي إنه ممكن يكون عذابك غمسة في النار وانت ما تقدريش على أدنى أدنى عذاب في النار لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة هو ده المطلوب ثالثا إنك تتلمسي هذا بقلبك يبقى في خوف من عذاب الله ومن بطش الله فيقول الله فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يمكن الحديث سمعته أكيد، لكن أنا كنت عايز أتوقف عند المعنى. لو رأوها، يحصل لهم إيه؟ لو رأوا ربهم، هيحصل لهم إيه؟ لو رأوا الجنة، هيحصل لهم إيه؟ لو حسوا يعني إينار، هيحصل لهم إيه؟ ماذا يتغير فيك؟ لو سمعت شيئا من وصف النار لو سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ناركم هذه ما يوقد بني آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم عرفة أفران الحديد والصلب يقولك ما تقدريش أصلا تقربي ناحيتها. دي دي نار الدنيا مش النار اللي هي نار البتجاز ولا لا لا النار الشديد أو دي هي دي نار الدنيا عرفة عملي عشان تعرفي يعني إيه نار؟ انت محتاجة تروحي مستشفى من المستشفيات وتخشي قسم الحروق وانت تعرفي يعني إيه نار؟ ولما تبصي على المنظر ده وتقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلة تخرجي وانت عايزة فعلا تعملي شيء لله قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها لو تسمعتي الكلام ده إيه اللي تغير فيك إيه دلوقتي رد فعلك استجابتك للمعنى ده هيبقى عامل إزاي؟ هو ده اللي احنا عايزين نوقف عنده النهاردة يا جماعة هو ده اللي انا نفسي النهاردة تطلعوا منه انه مش قصة علم علم علم, علم معلومات دروس كلام عايز خلص كذا عايز التحق بالمعهد الفلاني عايز روح للمدرسة العلانية عايز عايزة عايز عايزة عايز عايز وبعدين ايه اثر الكلام ده عليكم في حياتكم اتغير فيكم ايه بتتغيروا يبقى انتوا على الطريق اللهم لك الحمد ومحتاجين بقى كده الإيمان يزيد وينقص إن لم يكن يزيد فإنه ينقص نبقى كل يوم بنتقدم إنما لو إن الكلام ده في الآخر خالص أنتوا بتسمعوه زي أي درس ونقعد نتلم مع بعض ونتكلم وخلاص ونقول ما شاء الله الدرس كان حل ولأ الدرس ما كانش حلو أي كلام من ده وخلصت الموضوع الله يقيم عليكم الآن الحج فما أنتم فاعلون ماذا يغير فيك لو علمتي أن الله عز وجل أعد لك الجنة بيده حاجة عملها لك حبيبك بإيديه ألا تنشطي ألا تهمي ألا يكون عندك الدافع الذاتي من داخلك إنك تعملي لها هو ده لما فعلا هتحبيه حتشتاقي ليه ولما فعلا حتشتاقي ليه حتؤثري على كل شيء هيبقى ربنا هو أهم حاجة فحياتك هو ده فيتولد عن ذلك أن تعملي بما تعلمين طيب السبب الثاني من أسباب عدم تطبيقنا لما نتعلمه فساد النية فساد النية الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما أيوة من لنت تسمعين ده اسمه علم اللي انت بتخديد الوقت ده علم فينبغي أن تبتغي به وجه الله من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها لو إنك تعلمت ولم تعملي بما تعلمي عرف العقوبة إيه؟ الذين يتعلمون ولا يعملون أشبه اليهود الذين سماهم الله المغضوب عليهم يبقى استوجب غضب ربنا اتعلمتي علشان تقربي فهمتي هو عرفتي الطريقة هو. لكن أنت تتعلمي عشان حاجة تانية بتتعلمي علشان خاطر الأخوات كلهم رايحين يحضروا الدرس فما فيش مانع نيجي نحضر الدرس او عشان كده ده بيحصل في المنهجية انا بسمع الاخوات رايحين فين رايحين نحن ده درس اصول فقه انت مالك باصول الفقه دلوقتي انت مالك بمصطلح الحديث دلوقتي انت لسه ما اقتيش العلم الواجب انت لسه ما تعرفيش ربنا حق المعرفة انت لسه عقدتك فيها خلل فمحتاجة تصححي عقدتك انت لسه غاية النهاردة بتسألي في الف به في مسائل تخص الطهارة وكذا وكذا في الفقه فقال لي خليك تتعليمي كده اهو الدرس الموجود نروح نحضر والاخذات كلهم بيروحوا يحضروا هذا فساد في النية انت عايزة ايه من العلم ده عايزة ايه منه هل تريدي منه القرب الى الله العلم ده منهجيا مش هو ده اللي حيوصلك دلوقتي المفروض تخلص العلم الواجب وبعد كده تخشي في فروض الكفايات إنما فروض الاعيان لسه ما تحققتش لسه في حاجات كتيرة انت ما تعرفهاش لسه انت النهاردة حظ الق هل أنت مجيدة لقراءة القرآن؟ الأخذ بالتجويد حتم لازم ده فرض عليك فرض عين أنت تقرأي وتحسن القراءة فلازم تخلصيه قبل أصول الفقه وقبل المصطلح وقبل أي حاجة ثانية في مشكلة فنبتدي نقول بتعمل كده ليه؟ رايحة تحضر الدرس ده ليه؟ بتسمع لفلان وفلان ليه؟ الخوف أنه يكون ده ليصيب عرضا من الدنيا زائل إنها في الآخر خالص تقول أنا خلصت كذا أنا بحضر كذا أنا سمعت من الشيخ الفلاني أنا عملت عملت سويت عايزة تتباهى عايزة بينها وبين نفسها تحس إنها بقت مميزة إنها تختلف عن جميع الأخوات بإنها أخدت كذا وكذا وكذا من العلوم عشان في أي مكان تبتدي بقى هي تتكلم بأسلوب مؤنق وفي يا سلام دي مفيش بعضيها ولا زيها زي دي فعلا طالبة علم نجيبة ودي ودي ودي هي بتحاول توصل للمعنى ده. إنها تبقى المميزة مميزة عند الناس مش مهم إن أنت تبقى مميزة عند الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا المهم إن أنت تبقى مميزة عند رب الناس إن ربنا يطلع على اللي في قلبك يلاقي إنك بتتعلمي عشان تتقربي ليه انت جاية دلوقتي وإنت ماشية في الطريق قاعدة تقولي يا رب من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يا رب يكون الدرس النهاردة طريقي للجنة انه ياخد بأدية لطريق الجنة هو ده اللي انت عايزاه مش ان انت يجيه كده وخلاص يلا يا جماعة النهاردة الدرس بعد العص طب يلا يلا نروح لا. لازم نجدد نوايانا ونحتسب ونشوف احنا بنعمل الكلام ده هل ابتغاء وجه الله ولا فقلوبنا دنيا خفية هي دي اللي بتخلينا نروح ونعمل اعمال دي كلها حظ النفس اوعي يكون ده اللي في قلبك لأن ده خطر جدا عليك عرفة الحديث أول من تصعر بهم النار لما كان سيدنا ابو هريرة يقول الحديث ده كان يبكي كان يبكي حتى ربما يغمى عليه لما كان يقول هذا الحديث أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتي به إلى الله اتصوري بس أنا عارف الحديث أنت سمعتيه بس أنا عايزك تاخدي بص ألفوذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوفي بيه يقوله, يقوله رجل أتي به إلى الله مجدو دمتي دلوقتي من الحشر الناس مليارات المليارات ومع في ملايكة هتيجي تاخدك وبتشدك وبتاخدك من موقفك من الحشر ده يلا هلمي إلى الله تعالي انت تعالي قف بين ايدين ربنا مستشعرة وبتجرجري كده وبتقف بين ايدين ربنا فيعرفه الله نعمة ربنا هيقولك ايه يقولك ايدتك صحة اديتك شباب اديتك مال اديتك جمال اديتك كذا وكذا من النعم رزقتك بالزوج الصالح رزقتك باللي يعلمك رزقتك بالولد رزقتك،, رزقتك رزقتك رزقتك ويعدد عليك النعم وانت عد نعمة الله لا تحصوها اهد يعدد عليك النعم وانت حتى راسك في الارض ومش قادرة تقولي حاجة كل حاجة ايوة يا رب اللهم لك الحمد رب يا رب, رب. فيجيلك السؤال اللي بقى الأخطر ماذا عملتي فيها عملتي إيه فيها ادتك فلوس ادتك الزوج شغلك عني بقى أنا اللي مدهولك يشغلك عني ادتك الولد ربيتيه على طاعة الله خلتيه يبقى فعلا قلبه معلق بالله ولا على علشان يبقى سند ليكي؟ فكرت في إيه ادتك الصحة بقيتي تبذلي جهد كله لله ولا عشان إيه؟ ماذا عملتي فيها؟ فيقف أحدهم ويقول يا ربي تعلمت العلم. أيو أنت ممكن تيبه؟ تقول يا رب أنا كنت بتعلم العلم وكنت بحضر دروس وكنت بقرأ قرآن. تعلمت العلم والقرآن وعلمته الناس. فيقول كذبت كذبتي كذابة. أنت ما تعلمتوش علشان خاطر ابتغاء وجهه. إنما أردتي أن يقال فلانة طالبة العلم. فلانة اللي كانت بتحضر دروس فلانة اللي عندها العلم الفلاني اللي كانت بتتكلم أحسن واحدة في مجموعة الناس دي لما كانت ما شاء الله لسنها طيب جدا وا كان أهم حاجة عندك ثناء الناس فيقول كذبت إنما أردت أن يقال فلان عالم فلان قارئ فيؤمر به فيسحب على وجهه واخد بالك هيسحب ازاي على وجهه يعني أنت كده واخد بالك من المعنى متخيلات دلوقتي على وجهه مش هيتسحب كده على رجليه هيتسحب ويجر ويمشي مسحوب كده على وجهه إلى النار وأول من تسعر بهم النار قبل الكفرة قبل المشركين قبل المنافقين دول هؤلاء الذين تعلموا لا لله وإنما تعلموا ليقال كذا وكذا إنما بقى تشوفي الرد عند الصحابي. الصحابي بقى بيتعلم لينفذ يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويقول له كده حديث أبو بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي سيدنا أبو بكر أهم حاجة أدي بقى السؤال من الصديق أبو بكر أدي أرفع الناس آدي أكثر الناس إيمانا بيسأل عن إيه سؤاله بيقول هو مهتم بإيه أنت دلوقتي لما تبعتيلي سؤال بشوف من سؤالك كده أنت بتفكري في إيه إيه هي أكبر مشاكلك أنت بتنفذي إيه إيه هو اللي همك دلوقتي لما سمعت الكلام ده شوفي بقى سيدنا أبو بكر بيفكر إزاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي أنا بدعو أنا بقرب لربنا أنا تعلمت منك أن الواحد لازم يدعو ربه لأنه من لم يسأل الله يغضب عليه قل لي دعوة أعرف أتقرب بها ربنا أكثر أعرف أكون بيها عند ربنا في منزل أعظم. إيه يا رسول الله الدعاء اللي يقربني إلى ربي أكثر شوفي بقى النبي يختار له إيه؟ قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم انت واخد بالك ابو بكر هو ابو بكر ده بيعمل ذنوب زي ما احنا بنعمل ذنوب سيدنا ابو بكر انت متصوراه كان بيعمل ايه يعني سيدنا ابو بكر ده لو بيقع في ذنوب هو مش معصوم ماشي هو ليس بمعصوم لكن الذنوب بالنسبة له حاجات بسيطة قوي فيقول له اصل اعظم منزلة تعرف تتقرب بها الربنا اعظم حاجة الذل وانت انت حتذل لما تطلع الكلمات دي من قلبك فتقول والله يا رب مقصر بجد مش بقى مقصر بتاعت الإخوة والأخوات اللي هي انت ايه أخبارك والله مقصرة يا شيخ مقصرة طب وما بتعملش ليه ما هون أعمل ايه بقى في نفسي والله حاولت مرات كتير وكنت نفسي أعمل وسوي لكن اللهم استعان هنحاول إن شاء الله لا لا لا لا هو بقى بيقول يا رب أنا ظالم لنفسي أيوة كان المفروض إن أنا حافظ على وقتي أحسن من كده كان المفروض إن أنا أنشط في طاعتك يا رب أكتر من كده أنا النهاردة نمت كم ساعة نمت النهاردة ست ساعات سبع ساعات ليه ما يبقوش أربعة يا رب اديني القوة علشان خاطر التلت ساعات دول أعرف أعمل فيهم طاعات أكتر آه بيفكر بطريقة مختلفة بيحس أن حتى العمل المباح حتى العمل المفوش مشكلة ينام يقول يا أنا قصرت ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هو كده سيدنا أبي برزة أبي برزة الأسلامي قال قلت لرسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقي بعدك شوفي بيقول له إيه بيقول له والله أنا مش عارف من فينا اللي حيموت قبل التاني إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقي بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به فقال النبي صلى الله عليه وسلم له افعل كذا افعل كذا وأخذ يأمره بفضائل في الأعمال حتى قال له وأمر الأذى عن الطريق افتح في كل باب هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعمل إيه من بعدك قال له ما تسيبش حاجة اشتغل عندك دلوقتي سلة رحم اشتغل تصدق اعمل كذا من أبواب الخير بر بأبيك وأمك حتى قال له أمط الأذى وأمر الأذى عن الطريق بس يسأل أخذ بالك من السؤال إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي أقدر عمله من بعدك الصحابي كان بيسأل عشان يعمل مش بيسأل عشان يعلم لمجرد العلم زي ما احنا بنعمل لا سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أقرب إلى الجنة لي من آخر إيه أكتر حاجة تنفعني عشان أقرب أكتر ربنا وتقربني للجنة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الصلاة على مواقيتها ثم بر الولدين ثم الجهاد في سبيل الله إذن كان هؤلاء مفهوم العلم عندهم أنه للعمل يتلقون لينفذون يقرأ الواحد منهم في المصحف يمسك الآية عشان يعرف الآية دي كانوا لا يتجاوزون العشر آيات عشر آيات كده يقراها ويفهمها ويعمل بها عشان كده ربنا ثبتهم عشان كده ربنا جعلهم صف خلق الله في الأرض وجعلهم لهم الخيرية خير الناس قرني عشان إيه؟ علشان كانوا يطبقون ما فعلوا قال الله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتها طيب السبب الثالث لعدم تطبيقنا ما نتعلم عدم معرفة الأجر الذي على العمل هو ليه ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في الأعمال بذكر هذه الفضائل ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ليه ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الأحاديث الجميلة العظيمة اللي فيها فضاء الكبيرة أودي ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها علشان القلب يبقى متعلق بهذه الثمرة التي توصله إلى الثمرة الأعظم الجنة ورضى الله سبحانه وتعالى يبقى انا بعمل العمل ده عشان ربنا يغفر لي علشان ربنا سبحانه وتعالى يكفر عني سيئاتي عشان ربنا يعتق رقبتي من النار علشان, علشان علشان علشان فالاهداف الجزئية دي تبقى في حد ذاتها دافع ليا إن أعمل هذا العمل فاحنا محتاجين كده منشطات في الطريق محتاجين ان يكون في حاجات تاخد بأيدينا انه يكون في دوافع متجددة على الطريق لان ممكن يكون في دافع كبير في الأول لكن إيه اللي حيخلينا أكمل أنا دايما بقول طاقة الدفع الأولى مع التوبة أنت دخلت الالتزام ما شاء الله ربنا من عليك بالحجاب والحجاب الشرعي والنقاب وربنا متن عليك بالزوج الصالح رب... الحاجات الأساسيات التزمتي بطلتي تسمعي أغاني بطلتي تهجري المصحف بطلتي كذا وكذا من الآفات اللي أنت كنت عارفة أن أنت بتقعي فيها والمعاصي طاقة الدفع الأولى دي بتخلي الواحد يمشي خطوتين يبقى فاهي كده وع بعد كده خلاص البنزين خلص يبدأ الفطور ما فيش هدف واضح الهدف عام الهدف كبير قوي فلما بتري انت عايزة ايه عايزة ارضي ربنا انت عايزة ايه عايزة الجنة طب وبعدين فين بقى الحاجات ففي الطريق شوية محفزات منها هذه الفضائل اعملي كده علشان تاخدي كذا اعملي كده علشان تتقربي الى ربنا اكثر فمعرفتك بفضائل الاعمال هذا امر مهم جدا علشان يبقى حافز للتطبيق الأمر الرابع فساد في المفاهيم والتصورات ليه إحنا ما بنطبقش عشان عندنا شوية مفاهيم غلط خالص منها مفهوم للأسف الشديد اتنشأنا عليه في الدراسة في المدارس والجامعات وغيرها المطلوب؟ المطلوب إنه ننجح المطلوب إن أنا أخلص المادة دي أخش أخد أي مذكرة أحفظها أدخل أجيب تقدير المطلوب اللي أنا حنجح به أو اللي أنا أوصل به للشيء اللي أنا عايزه أعمله مش مهم إيه اللي أنا باخده لأن الكلام ده كله أنا مش هعمل به حاجة وده موجود يعني مرتكز في النفوس لأنه فعلا لما بيجي بعد كده في الحياة العملية ما بيعملش حاجة بالكلام ده خالص ففي فساد خلى المعنى ده يأصل فينا معنى إيه بقى مفهوم أن العلم للعلم انت بتتعلمي ليه؟ عشان اتعلم انت جاية الدرس ليه؟ عشان اتعلم اتعلم ليه؟ هو كده عشان اعرف الحاجات دي طب وتعرفيها ليه؟ فعلا انت بتتعلمي علشان ترضي ربنا؟ فعلا عشان يبقى طريق الى الجنة؟ فعلا؟ يعني فعلا وانت جاية كان المعنى ده بيجي في بالك؟ ولا المعنى فيه نوع من الفساد نشأ عن هذه المفاهيم الخاطئة اللي تربين عليها عشان كده مفهوم العلم للعلم ده بيوصل الامر انه في الاخر خالص تلاقي الناس كتير جدا بتشتغل في الدعوة تقول لهم بتشتغل في الدعوة ليه؟ قولك اهو و تعبانة جدا التزاميا بس يقولك اتربع على المعنى ده اتربع انه هو يبقى فيه مفهوم الأمة انه هو لازم يعمل حاجة انه يبقى ايجابي فيعمل بس الاسف الشديد هو لا يعمل بما يعلم الناس الاسف الشديد بقى يهمل نفسه وبقى عامل زي الشمعة اللي بتنور للناس والاسف الشديد بتحرق نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى ده بالضبط في حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني قال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه يبقى أنا ما منفعشي إن أنا أتعلم للعلم أو أتعلم عشان أقول اتعلم عشان انا ابقى داعية مفوهه واكلم وابقى اعمل حاجة انما ان انا على ثغرة وانا فعلا ما بقاش حاسة من جوايا ان انا استحقن في المكان ده بس بقول والله يا رب لو في غيري زي ما الامام الشافعي كان بيقول لو في غيري يجاوب لو في غيري يقول يبقى احسن ويبقى ربنا سبحانه وتعالى كفاني من شر الشهرة ومن شر الصيد ومن شهر تحديث النفس بثناء الناس المعاني دي كلها ربنا يعذني وإياكنا من هذه المعاني. هو كده انت شوفي الحديث حديث يرعب الحديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه امعاؤه فيدور بها شوفي تطلع امعاؤه والعاذ بالله فيدار بها كما يدور الحمار برحاه عرف السائية عاملة كده بالزبط تطلع ويدار بها بالشكل ده امعاؤه شوفي بقى بيتلف ازاي فتجتمع اهل النار عليه أهل النار لما يشوفوا الشكل ده يفزعوا أهل النار اللي قاعدين بيتعذبوا فيقولون يا فلان ما شأنك انت كنت بتعمل ايه المصيبة السودة اللي انت كنت واقع فيها ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن الشر وآتيه سلم يا رب سلم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن نعمل بما نعلم ولا نحدث الناس إلا بما نعمل اللهم إنا نتوب إليك من شيء بلغناه للناس ولم نعمل به فاللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نعمل بما نعلم شوفوا الوضع يبقى عامل إزاي؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح صحاها الألباني قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريد شفايفهم بتتأرأض بمقاريد من النار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون عرفة ليه احنا بقى العلم للعلم عرفة ليه العلم اللي احنا بنتعلمه مش هو ده العلم يعني لما تفكري كده الصحابة وجيل السلف يمكن ما كانش عندهم الامكانيات اللي عندك انت النهاردة عندك سديهات عليها مئات الدروس وعندك نت وعندك كتب انا افتكر في وقت من الاقوات في بداية الطلب ممكن قلتلكوا القصة دي انه الواحد كان يقعد يحفى على شريط مثلا الشيخ ابن عثيمين ويقعد من المكتبة دي المكتبة دي ويبعت يجيب من بره وا, وا وا عشان يجيب شريط دلوقتي يعني ما اسهلها ان انا اسمع اي محاضرة ممكن تكون مبارح موجودة تنزل على النت بكرة اسمعها واشوف الوضع ممكن يكون بث مباشر واسمع اللي في مشارق الارض ومغاربها الوسائل موجودة جدا كل حاجة مهيئة بس في الأخر خالص النتيجة مش طلعة زي بتوع زمان ليه؟ كما الإمكانيات موجودة هو الصحابة ما كانش عندهم الإمكانيات دي ما كانش عنده حتى ألم وورقة زي اللي انتي ممكن تكون أسهل ما يكون بالنسبالك ما عندهش دي إنه يكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش مسجل يسجل به كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسترجع الكلام لو هو أحد بيحفظ وينقل كلام النبي بالحرف بالكلمة ولو شكف في الفه ولا في ثم يقول كذا أو كذا مش فاكر بقى النبي قال فا ولا قال ثم. يا دي للدرجة دي اه الامكانيات ما كانتش عندهم رفع العلم من بيننا يوم لم نعمل بما نعلم يوم بقى العلم كده اكتر من الموضوع ان احنا شوية معلومات روى الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم للعمل. وأنا الكتاب ده عايزكم تشتروه وترجعوا إليه. كتاب اسمه اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي بتحقيق الشيخ الألباني. كتاب صغير خالص الراجل جمع فيه لحديث اللي وردت في هذا الباب. برضو يبقى كتيب مهم ترجعوا إليه ما بين الحين والحين. الخطيب البغدادي روى في هذا الكتاب والحديث قلنا صحاها الشيخ الألباني. عن عوف بن مالك الأشجاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما النبي بص في السماء كده وقال هذا أوان يرفع العلم شفت بقى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان يرفع العلم العلم خلاص حيترفع فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أو زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب إزاي ده انت لسه بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الناس هي العلم دخل قلوبها شوفي هو بيعبر عن حال الصحابة ازاي اثبت ووعته القلوب شربته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت لأحسبك من افقه اهل المدينة انا كنت حسبك واخب بالك وفاهم ايه الموضوع ثم ذكر اجل المحل الشاهد في الحديث ضلالة اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله الكتب موجودة القرآن ما بين أيدينا يتلى في المصاحف السنة موجودة العلم موجود لكن إيه اللي حصل ضلالة اليهود أنهم لم يعملوا بما يعلموا وضلالة النصارى إنهم عملوا بغير علم هذه الضلالات عشان كده العلم بترفع ناس بتهجر العلم خالص وده طوائف موجودين في المسلمين في ناس بتقول يلا يا جماعة نشتغل في الدعوة وأخدوا أي كلمتين كده وامشوا بيهم وبعد كده لما يجي يشتغل يعمل فتن ومشاكل ومفيش ضوابط شرعية واختلاط فاحش وبلأوي صودا وأنتم عارفين الكلام ده وفاهمينه كويس وناس بتدعو برضه بنفس الطريقة من غير ضوابط واخد كلمتين ونشتغل من هنا ل هنا بيقول أي حاجة من غير فقه في هذا الدين وناس بتتعلم وما بتعلمش الناس وناس بتتعلم والعلم ده ما بيوسمرش عندهم الخشية ما هو ده اللي احنا عايشينه مش هيدي الطيارات والاتجاهات اللي إحنا متعيشين وسطها يا جماعة. هو ده فعشان كده العلم بيترفع عشان كده انت بتقولي انا سمعت دروس كتير والله انا عملته سويت لكن الاسف الشديد مش عارف اسبت مش عارفة طبق الكلام ده رفع العلم يوم تلقي العلم للعلم فالمفهوم ده مفهوم فاسد محتاجين ان احنا نصححه انا عندي ان انت النهاردة زي ما الصحابة كان بيعملوا عشر ايات تتعلميهم مش مهم تقري حاجة تانية مش مهم تاخدي أكوام من المعلومات والشرايط وا وا وا وفي الأخير خالص مفيش عمل بهذا العلم أنا عايزك تتعلمي عشان تنفزي عشان يبقى فيه ثمرة في الواقع بالنسبة لك تتغيري كل أسبوع حتى لنفسك برنامج عملي دقيق أنا نهاردة تعلمت كذا وكذا، هاقرأ في التفسير، هاخد مثلا من جزء عمه، أبتدي أقرأ الصور اللي أنا بصلي بيها عشان أفهمه، يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه مثلا إن الإنسان لربه لاكنود، إيه كانود دي يعني إيه كانود؟ آه يعني كذا، اتعلمتها أردت في تفسير السعدي او أو أردت في تفسير ابن كثير إنه معناها كذا. طب وإيه رأيك؟ عرفت إن الكنود ده اللي بيعطى ولا يشكر الجحود بنعمة الله. طب وإيه رأيك في النعمة اللي ربنا ما عرفتيش النعمه دي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ايه رأيك في النعم اللي انت لغايه دلوقتي لم تشكريها طيب انا لازم اتغير لما ربنا يقول ان الانسان ربه لكنود يبقى انا لازم ابتدي اخد بالي من المعنى ده عايزين نزود جرعة الحمد والثناء على الله يبقى في حاجة اتغيرت يبقى انا اخذت المعنى اهو اتعلمت ايه واحدة ايه واحدة اهو ممكن تشغلني بقى شهر اقعد اصحح واعمل واسوي يبقى الموضوع ادي علم قليل بس ينتج عمل كثير إنما علم كثير ما شاء الله يعني ممكن تبقى لسانك زي الفل وتقولي كلام ما فيش بعد كده لكن في قلبك ولا حاجة منه ولا أي شيء يؤثر فيه كلام على اللسان فقط اوعي يكون الأمر كذلك نتعلم ونعمل لذلك كان الصحابة يحذرون أشد الحذر من قضية العلم للعلم دي كان أبو الدرداء والأثر عنه في سنن البيهقي بسنة صحيح كان يقول إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر فأقول لبيك ربي فيقول ما عملت فيما علمت بصي بقى بيتعلم إزاي آه أنا خايف والله إن ربنا يوقفني يقول سمعت وعملتش باللنا سمعته ده خالص بيفكر فيها عشان كده هو كان بيقول لن تكون بالعلم عالمة عمرك ما تبقى عالم حتى والله لو أعدت يعني تقول كلام مفيش قبله ولا بعده وتقعد في أي مجلس تخلي الناس كلها متسبت حتى لو كنت مين؟ لن تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملة المفهوم ده عايزين نصححه مفهوم العلم للعلم مفهوم تاني برضو مغلوط عايزين نصححه بيسبب لنا أن احنا ما نعملش إيه رأيك؟ لو قلت لك أنا ما بقولش كده بس لو قلت أن النقاب مستحب ما نعملش خلاص طالما مستحب ليه نعمله خلاص لو قلتلك ان كذا من الامور مثلا اختلفوا في الوتر الجمهور على انه مستحب وعند الاحناف واجب ايه رأيك مستحب الجمهور بيقول مستحب عادي لو انا نمت وما صلتش الوتر مش قضية كبيرة يعني. مش موضوع خطير قوي عشان كده في بعض الناس بتشد على الناس في الدعوة على شقاطر عارفين ما فيش حال الا ان انت تقول لهم واجب يعني تجيب لهم اشد الاقوال في المسألة وايلا ليه أصل النبي صلى الله عليه وسلم هان عندنا قوي كده هان قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نقولك هذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا فضل عظيم جدا للي يعمله تبقى برحتك إنما تطبيق السنة في حياتك مزي حال الصحابة خالص الفقهاء يا جماعة عملوا الترتيبة دي عشان حاجة تانية عشان فكرة الفضل المفضول يعني يبقى عندي واجب ويبقى عندي مستحب ويبقى عندي مباح ومكروه وحرام ايه التأثيمة دي؟ هي الت كان السلف بيقولوا واجب ومستحب وكذا الكلام ده عملوه الفقهاء بعد كده علشان الناس ما بقتش منضبطة الناس ما بعاش عندها علم فبدأ يقولوا لا ده الواجب يعني ده الفرض ده لازم يقدم ده الموضوع لو ما عملتوش ستأثم عارفه في كلمة عند الأصليين بيقولوها يمكن حدش بيلتفت إليها كثير وهم بيعرفوا المكروه وبيعرفوا المستحب يقولوا ايه والمستحب احنا الكلمة المشهورة ايه يثاب فاعله ولا يعاقب تركه لا لا لا الضبط ده غلط مش لا يعاقب تركه قالوا يلام تاركه شوفي الكلمة كان الشيخ ابن عثاميني علمنا كده انه ما يتقلش يعاقب تاركه بل يلام تاركه يلام تركه يبقى اللي ما بيعملش مستحباد كل مرة انت ما بتصلي السنن ايه خلاص بقى ما بتصلي السنن مش مشكلة ما انت دي سنن ايه يعني لا المفروض ان ده ينصح ان زوجك ياخد بأيديك يقولك انت بقى لك وانتي تخدي بايدين زوجك وتقول له انه يحصل الكلام ده تناصح ما بين الاخوات بينهم وبين بعض قد ايه من السنة المفرطين فيها يا اخوات ما ينفعش يلام يعاتب ينصح من يترك المستحب واللي بيقع في المكروه انا ما امش حرام يعني اذا شيء مكروه لا اللي يقع في المكروه راخر يلام على فعله للمكروه فهمتي المعنى ده فبيبقى مش عايزين ان السنة تبقى عندنا من الخفة هكذا شوفي بقى الصحابي كان حرصهم على السنة كيف يكون قال زياد بن جبير والحديث عنه في صحيح البخاري قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته اللي ينحرها جايب الجمل وأعدوا في الأرض علشان يذبحه فقال ابعثها قياما قاله وقفها ابعثها قياما مقيدة واربطها سنة محمد صلى الله عليه وسلم حيتبحها وهو قاعد حيتبحها وهي وقفة ما فرقتش يعني لا لا ما تفرقش ازاي النبي عمل كده يبقى هي كده شوفي تعظيم قدر السنة شوفي الوفاء بالسنة عندهم كان كيف يكون قال أبو رافع صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد سجدت صورة الانشقاق فقلت له ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه جل وعلا النبي سجد، يبقى كلنا نسجد ما تفتحش بقك بعد كده طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فلا أزال أفعله إلى يوم القيامة هكذا كان تعظيمهم لقدر السنة عشان كده كانوا بيعملوا بها أما نحن فالسنة عندنا مهملة السبب الخامس لعدم تطبيق ما نتعلمه عدم وجود قدوة ان فيش قدوة نقتدي بها ان انت حتى نفسك في بيئة لسه الغاية دلوقتي كتير جدا من الاخوات تتصل بي وتقول لي صحباتي الأدام عايز اخب باديهم اقولها اخبارك انت ايه انت ثبتة في الطريق انت عارفة تمشي الطريق انتي لسة في الأول. ما انت لسه في الاول ولسه انت ما عندكش القدر على انك تؤثري لا بتتأثري ولا تؤثري ما تبقيش مباركة أينما كنتي، لسه ما عندكيش. إيش، لسه أنتي عندك شوية خطوات عشان تقدر تعملي الكلام ده، فكونك لسه محظة على أصدقاء الماضي وعلى البنات اللي لسه هنقعد نتكلم مع بعض ونخرج مع بعض وكذا والمناظر دي بتتشاف كتير جدا في الشوارع إنه أخوات مشين مع مش بنقول إن ده شيء يمكن عذر ما بس كتير جدا تبقى عادي عادي لسه معها في الجامعة مع بعض لسه كذا على شم يقولوش عليها كذا وكذا لكن المهم ماشي ان أنتي بتأثري فيها. ولا بتتأثري، ولو لما تيجي تحكي لك عن أي حاجة، ولا بتحكي لك عن مشاكل معينة أو انحرافات معينة، لسه أنت بتتلقي الكلام ده بأنهي شكل، بتحني لشيء من الماضي، ولا إيه؟ هي دي المشكلة، إن وجود الإنسان في بيئة، طبعا إحنا مضطرين في بعض البيئات، لسه بيوتنا ما بقتش على الالتزام الواجب، المفروض بقى يبقى أنا ليا رفقة صالحة دايما بنذكر بعضينا بنخفف عن بعضينا الغربة هو ده المطلوب ما يبقاش بقى غربة حالكة متعايشينها في البيت ومتعايشينها في الشارع متعايشينها في كل مكان يبقى لازم وجود الصحبة الصالحة القدوات ومين بقى برضو الأخوات مع بعض الجلسات تعودوا مع بعض بقوا الناس بيقولوا الكلام ده الأخوات بيعودوا مع بعض يفسدوا بعض في ناس كتير جدا بيبقى أسباب خراف في بيوت بسبب استشارات الأخوات للأخوات وناس بتطلق وناس بيحصل لها مش عارف ايه والكلام ده كله بيوصل لنا وفي الاخر خالص ايه جلسة الأخت مع الأخت أفسدت كل شيء اللي يبقى دي ما خدتش بايدي لطاعة الله دي ما خدتش بايدي الى الطريق فعشان كده دي بقت مشكلة فيش القدوة في نفس الوقت احنا كلنا زي بعض يعني إذا كنت إي يعني أنت بتقري وهي بتقرا دي بتحضر درس ودي بتحضر درس فالناس اللي فيين وشغالين ما ينفعشين مع بعض في مكان واحد فيبتدي اللي بيحصل تحاسد إني دي شغالة وأنا ما بشتغلش شيء طب برا ما تحسديها اعملي زيها وتبيحصل منها لا بيحصل الكلام ده واقع كثيرا من هذا الأمر. ما فيش القدوة ما فيش الأخت اللي فعلا كل واحدة حطها قدام عينها كده وتقول إن شاء الله أكون زي فلانة وحاول أعمل وسوي فهذا يفسد لا شك على الإنسان حاله شوفي بالقيس ربنا يقول وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إيه اللي صد بالقيس عن الله؟ أنها كانت في قوم يعبدون غير الله عز وجل، فبقيت المسألة بقت صعبة، وهو ده الواقع الأسرة مش ملتزمة، فلما تيجي تقول لها يلا انتقيبي، طب يلا ابتري احضري دروس، يلا التزم التزم فعلي هو البيئة اللي حواليها كلهم بيقولوا لها لأ, لا لا لا لا فبالتالي تبقى الخطوة صعبة عليها، إنما لو وجدت القدوة الحقيقية فعلا حطت قدام عنها قدوة معصرة ليها، وقدوة بقى الأساسية من حياة السلف من أمهات المؤمنين من من من يبقى الموضوع يختلف كثيرا. يبقى عندها حافز عشان كده قالوا القراءة في كتب السلف من أعظم أسباب علوه ما أنا قاعد أقرأ سيدنا أبو هرايرا 12 ألف استغفر وخالد بن أعدان 40 ألف وفلان وأبو والدرداء بيعمل 100 ألف إيه ده طب أجيب أنا ألف يعني حتى الواحد بتنصت إنما بقى لما تيجي تتعودي مع الأخوات وكله راغي وعندم بننجيب في سرت الناس وعندم مش عارفه أيه أيه أيه وفي الأخير خالص سويت الأعمال البسيطة اللي كلنا بنعملها بنصلي الخمس صلوات في أوقاتها وبنحافظ على كذا وكذا من الأمور فخلاص هيبقى آخرك ده إنما لما يبقى قدامك قدوة أفضل منك لما أقول لك أنا إن في أخوات أنا بيجي لي ذكرهم من طرق متعددة في أخوات من رمضان قبل اللي فات من غايته بيختموا كل تلات أيام يبقى أنت قاعدة بتعمل إيه؟ وقلتلك الكلام ده قبل كده لما قولك إن في أخوات ما شاء الله لقوة إله بالله إن في ظرف شهرين ثلاثة بقوا ما شاء الله عندهم من العلم اللي أنت محصلتهش في سنة سنتين يبقى أنت بتعمل إيه؟ في ناس النهاردة واخدين الموضوع بجد واخدينه بصدق وإخلاص فعشان كده بقوا حاجة تانية خالص يعني تشوفيهم تقولي ما شاء الله ده أخيه دي الأخت دي بقالها مثلاً 3-4-5 سنين في الالتزام ولسه النهاردة هي ما بقالهاش 3-4 شهور أعمال فذة كبيرة بتقوم بيها فهم الموضوع دخلت صح فعشان كده انت ليه قاعدة مصبطة ومش عايزة تقومي كأنك بالضبط كده فصبطهم وقيل أقعدوا مع القاعدين خلاص يبقى أنا راضية بأن أنا أكون كذلك فوقي بقى الموضوع ما بقاش يحتمل أكثر من ذلك غفلة. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه دلوقتي انك لازم يبقى قدامك قدوة لازم في صحبة صالحة علشان نتغير الامر السادس من الاسباب انه ما في واقعية في التطبيق قلتلك قبل كده انه كانوا بيقولوا بتوع الإدارة ان في اربع حاجات عشان هدفك يبقى هدف صحيح وناجح منها الواقعية يعني انت مش هتحط لنفسك دلوقتي تسخني شوية من الكلام ده تقولي خلاص انا عايز اعمل وعايز اعمل عايزه انا هحفظ القرآن في اسبوعين ثلاثه انا مش عارفه ايه عامل إيه. وبعدين هتلاقي ايه هي فورة النشاط الاولى وبعد كده الكلام ده مش واقعي انت مش هتقدر تعملي الكلام ده كله وقتك مش هيسمح بالكلام ده كله انت مقبلة دلوقتي مثلا واحدة على زواج او واحدة عندها دراسة معينة فهتاخد جزء من وقتها لا انا قلتلكم في الدرس اللي فات انا عايز الساعة ممكن تعملي فيها ايه فعشر دقائق ممكن اعمل كذا وكذا يبقى حط الورد في ضوء الكلام ده انا اقدر كل يوم اقرأ جزء قرآن و اراجع مثلا ربع و مثلا عشر ايات وممكن ممكن اعمل كذا شيء واقعي فعلا تقدر تعمليه لازم تلزمي نفسك بيه لو انت مش هتقدر تلزمي نفسك يبقى انت بتلتحقي بمقرأة بتشوفي أختي تتابعك في حفظ القرآن تدخلي معهد معين او مدرسة معينة زي ما احنا عاملين كده بحيث ان يبقى فيه متابعة وفي امتحانات وفي شغل علشان خاطر يبقى انت لسه في المرحلة الاولى مش ق في التطبيق علشان يبقى الكلام اللي احنا بنقوله ده قابل العمل قلنا اربع حاجات هدفك محدد هدفك يكون واضح في ذهنك هدفك يكون واقعي هدفك يكون قابل للقياس قابل القياس اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ان انا مدة زمنية يتحقق فيها ده المطلوب من الاسباب كذلك السبب السابع ضعف الارتباط بالكتاب والسنة إن احنا بنعود نقول للناس يا جماعة المنهج يقوم على ثلاث حاجات الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة تعالي بقى شوفي الكتاب والسنة في حياتك عاملين ازاي القرآن مهجور في حاجة من الحاجات يا إما هجراء هجر تلاوة أو هجر سماعة أو هجر تدبر أو هجر العمل به والتحاكم إليه أو هجر الاستشفاء به ضعف الارتباط السنة في حياتك قيمتها قد إيه؟ والله لولا المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ده احنا نبقى في شوفي أمه أيمن لما دخل عليها أبو بكر وعمر الحديث صحيح مسلم دخل عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت تبكي بتعياتي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله عز وجل أن يكون بجواره أن تعرف طبعا إنما عند الله خير لرسول الله تقول لا أنا مش بعاية عشان كده إنما أبكي لانقطاع الوحي متصورة لو أنت في زمن النبي وعندك مشاكلك اللي أنت عايشها دي مشاكلك اللي في البيت مشاكلك اللي مع زوجك مشاكلك اللي بينك وبين نفسك الزنوب اللي أنت مش عارفها تطلع منها وتخد بعضك وتروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس النساء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعقده كل اسبوع وتروح تقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي كذا وكذا وكذا يديك العلاج اللي مفيش بعده ولا قبله كلمة منه تنزل في قلبك تخلص كل مشاكلك شفتي قد إيه قيمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا عشان كده أعظم مصيبة مهما بلغت من مصايب مهما كنت في ضائقة مهما كان بك من شدائد أعظم مصيبة فقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثامن طول الأمل اللي خليك ما تعمليش إيه انك مثلا تسمعي النهاردة فضل صلاة الضحى والله كويسة قوي بس نخليها كده بس الواحد لما يفوق شوية ان شاء الله نخليها في الفترة الجاية الشهر الجاي لما يجي رمضان الجاي اصلا عندي اولاد صغيرين مش عارفة اخلص منهم فلما بس يكبروا شوية حبقى اعمل الحاجات دي لما لما لما لما يحصل كذا لما نعزل من المكان ده ونروح مكان اخر اي حاجة وخلاص الشيطاني هخليك تحطي ويطول لك في المدة طب لما خلص الجامعة لما بس اتزوج الزوجي الصلاح صنع فتن في بيتي فانا هعمل ايه لما لما لما لما مش هتعملي حاجة وطول عمرك طالما انت سوفتي اعرفي انك مش هتقدار تتعملي اي قرار من القرارات اللي انت منفسك تعمليها هو ده الاماني اللي الشيطان بيركبك بحرها ركوب بحر الاماني ده اللي بيفسد عليك قلبك اصلا وبيفسد عليك حالك انما المؤمنة تبتدي تقول لا حول ولا قوة الا بالله تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقول يا رب خذ بإيدي يا رب وفقني لما تحب وترضى يا رب يسر لي حالي يا رب أبعد عني الفتن يا رب اكشف عني هذه الابتلاءات والهموم والغموم وا وا وا. يا رب كذا وكذا وكذا تستعصم بالله فلما تستعصم بالله وتتوكل على الله حق التوكل ربنا يرزقها إنما هتقعد تسوف يبقى عمرها ما هتعمل بأي شيء من اللي بتعلمه انت النهاردة وأنا بقول لك الكلام ده لو قررتي وانت قاعده القرار ان لازم أتغير في كذا وبدقتي تكتبي كذا في كشكولك وبدقتي تاخدي قرارك ان انت وانت خارجه هتصححي النهاردة صلاة القيام ان النهاردة هتظبطي موضوع حفظ القرآن ان النهاردة هتعملي كذا خدتي قرار وما طولتيش بقى وقعدتي تقولي إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون عملته والشهر الجاي والقصص دي يبقى انت على الطريق إنما حتسمعي كلمتين وبعد كده بعد الدرس نقعد نتكلم مع الأخوات ونقعد نهزر وبتاعه مش عارف إيه وننسى كل اللي تقل في الدرس يبقى هو ده اللي احنا فيه وحن نعيد ونزيد فيه وعمرك معتغضي الخطوة ربنا وبعد كده حتشتكل أمرين وتقولي أنا فتحت كل الأبواب ومعرفتش عامل حركة هذا فساد في هذا الأمر ألا وهو طول الأمل السبب التاسع والأخير عدم فقه معركة الشيطان إن انت مش فهم يعنيه شيطان لو تعرفي الشيطان عايز منك ايه كان الموضوع يختلف كثيرا الشيطان واقف لك على الطريق ويستحيل ان هو يكون عايز يدلك على الخير ربما يفتح لك ابواب خير مفضولة يعني مش هي الكويسة بلاش ده تلاقي نفسك انا عايز اروح احضر الدرس ليه تحضر الدرس يا ست في شريط مش هتفرق معاك كتير خليك النهاردة اعملي حاجة تانية يبتدي يشغلك بشيء مفضول عن الفاضل فدلوقتي اتعلمتي الحاجة يبتدي الشيطان يثبتك شوية يقولك العلم ده مش هو ده العلم اللي عملك يا ستي في حاجات تانية روحي يتعلمي عند الشيخ فلان بلاش الشيخ ده بلاش كذا بلاش كذا يبتدي يهمدك شوية ربنا قال ايه وكان الشيطان للإنسان خذولة انا بيتحفظ الناس الآيات دي في الدروس علشان يفهموا معركة الشيطان الشيطان مخذل شغلته انه يهمدك. شغلته انه يخليك عجزة، يحسسك ان انت مش هتنفعي، شغلته انه يقاسك، انت ما تنفعيش، مين قالك إن انت عزمان؟ انت بقالك اديه واخد قراراته وما عملتهاش شفتي بقى عشان تعرف ان اللي انت بتتكلمي عليه ده كلام غير واقعي، عمرك ما حتنفزيه، فهي قاسك، او يخليها بقى باسلوب تاني العجب يا ست انت كده تمام قوي حد لاقي انت كنت فين وبقيت فين يا ست الحمد لله الله اكبر ده انت النهاردة شوفي كنت متبرجة وكنت كذا والنهاردة لابس انقاب عايز اي اكتر من كده وا وا وا وا وا. يكبرلك الدنيا فتقولي او الله الحمد لله الحمد لله احنا على الطريق الف الحمد وشكر لك يا رب وخلاص ولا نشتغل باي حاجة هو ده ده شغل الشيطان طالما الشيطان بيعمل معاك الكلام ده يعرف ان انت لم تفقه بعد معركة الشيطان اللي يفهم معركة الشيطان ي يكثر من الاستعاذ بالله يبقى عامل هم القصة الشيطان شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في مواقف وأحوال كثيرة جدا من الشيطان يفتتح القراءة بالاستعاذة يأمرنا ان احنا قبل ما ننام نستعيذ بالله سبحانه وتعالى علشان طوارق الجن الحاجات كلها التحصينات الشرعية تقرأي قاية الكرسي كثيرا ومعاوذات كثيرا وتقولي في أسكار الصباح والمساء المعاني اللي فيها الحفظ والرعاية بسم الله الذي لا يضر مع اسميه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التاماتي من شر ما خلق أيها تستعيذي طول الوقت كده علشان في عدو متغاز منك آخر غز ونفسه يهمدك ونفسه أنك تقعي ويوقعك في الشرك وانتي ولا داريان ليه ما بتعمليش بما تعلمين لان الشيطان بيعرف يلعب عليكي يقلبلك نيتك في خمس دقايق تاخدش بنية كويسة وتلاقي نفسك بعد كده طلعتي من الدرس وانت بنية اخرى خالص بدأ ايديكي اي حاجة من الحاجات دي مش هتعرفي تعملي اللي انت سمعتيه ده انت عشان انت ما تنفعيش او يقولك الكلام اللي انت سمعتيه ده ما انت عارفاه وسمعتيه من مره ايه يا ستي في ناس كتير انا باخد ردود افعال الاخوه الاخوات بعد الدروس اسمع منهم كده واحد ايه الكلام ده سمعناه قبل كده طب وعملت بيه ايه انا عايز اعرف فين اللي تغير فيك انت لو فعلا ماشي ومعدي ما كانش حل الامة دي كلها عايبقى بالشكل ده هو ده اللي احنا عايزينه له وقفة اخيرا نبتدي نقول وصفة العلاج في اربع نقط سريعة جدا علشان خاطر يبقى التطبيق العملي لكل اللي احنا درسناه ده العلاج يا اختها يبتدي بالمراحل دي خديها معايا خطوة خطوة نتعالج ازاي ازاي نطبق اللي احنا اتعلنناه في ضوء اللي احنا قلناه أكيد عكس الأسباب اللي احنا قلناها. أكيد لما ترتبطي بالله سبحانه وتعالى. لما تعرفي مين هو ربنا. لما يبقى اليوم الآخر في حياتك موضوع مختلف تماما. عندك يقين بالجنة والنار. عندك يقين بمشاهد يوم القيامة. عندك يقين بالمعاني دي. أكيد هتختلفين. لكن حدلك على دافع آخر. يبقى دي دوافع معرفة الله رقم واحد. معرفة اليوم الآخر. الإيمان الحقيقي. دي دوافع تخ من الدوافع كذلك إحساسك بضيق الوقت إنه من قال لك إن أنت حكمله عكس بقى موضوعي طول الأمل من قال لك إن أنت حتعيش الغاية ستين وسبعين وثمانين سنة النهاردة أكتر الوفيات وروح أسأله أكتر الوفيات بتحصل في سن الشباب الموت الفجأة أكتر الناس اللي متوفين فجأة هم الشباب سن العشرين وخمسة وعشرين وثلاثين والسن ده مين قالك ان انت هتتعمري فيها مين قالك ان انت لما حيبقى حتى توصلي للسن ده هتبقى عندك القدرة ان انت تعملي اي عمل كتير جدا من الناس تقف معهم يقولك بس لما الواحد يكبر ويجوز العيال ويعمل مش عارف ايه يبقى يحج ويعمل وسوي ويجوز العيال ولا حج ولا ولا حج حتى مش قادر يمشي خلاص هو مش عارف السكة دي اصلا بقاله خمسين سنة بعيد فعشان يعرف يمشي سكة ربنا بقت صعبة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا فيقول اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هارمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك حديث رواه الحاكم في المستدرك وصعه الألباني الحي مستنيه ايه اشتغلي هو كده مفيش وقت علشان خاطر تسوفي فيش وقت ان انت ضياعي انت النهارده اللي مش متزوجه في نعمه واللي متزوجه في نعمه اللي مش متزوجه في نعمه انها عندها وقت تقدر تعمل فيه حاجة علشان ربنا سبحانه وتعالى يبقى بعد كده لما تتزوج والمسؤوليات تتضاعف عليها يبقى لحقت عملت حاجة والمتزوجة متزوجة النهارده من زوج صالح وطيب اللهم لك الحمد هي في نعمه يبقى هما الاثنين يتعاونوا على طاعة الله يبقى هو يخد بأيديها وهي تاخد بأيدي إنما التنفيذ الواقعي إن هو لا هو بياخد ولا هي بتأخذ وهم ماشيين كده حياتهم زي ما كانوا وخلاص وعلى فترات نفكر بعضينا لما يبقى فيه موسم طاعة رمضان ولا يجي كذا ولا كذا والأمور ماشية وخلاص وهذه حياة الكلام ده مش حاصل؟ الكلام ده مش واقعنا؟ هو ده اللي احنا متعيشينه ولا أنا بقول كلام غير واقعي؟ هو ده؟ فالإحساس بديء الوقت يخليك يبقى عندك استفزاز داخلي ان انت تلحقي مفيش وقت؟ أنا بشوف الأخوات اللي فعلاً بيعملوا الأعمال الفذة دي لما تيجي تسألي أي حد بقى منهم مثلاً أو تسألية عنهم الأخت دي ما شاء الله بتختم كذا ليه ولا بتعمل كذا ليه عندها الإحساس ده ما عنديش وقت ما فيش وقت أنا لازم ألح أنا لازم أسوي تبقى عندها هم داخلية طول الوقت بتخليها تتحرك لربنا يبقى العلاج يبتدي الإيمان بالله اليقين باليوم الآخر إحساسك بدي الوقت إحساسك بإني المعلومة اللي وصلت لك دي إن ربنا أقام عليك بها الحجة إن الكلمة اللي أنت سمعتها النهاردة دي والله والله ربنا سائلك عنها يوم القيامة ثم لا تسألون يوم إذن على النعيم لأن ربنا أنعم عليك بنعمة عظيمة جدا واصطفاك أنت غير الناس دي كلها إنك تتعلم العلم ده إنك تعرفي حاجة عن ربنا فماذا صنعتي فيما علمتي؟ لو حسيت إن المعلومة دي حاجة عظيمة جدا ومنا واصطفاء من ربنا يبقى حتحفظ عليها يبقى هتتقدبي بأداب مجلس العلم يبقى هتحافظي على الواجبات اللي احنا نحثكم عليها يبقى هتاخدي الموضوع بمأخذ الجد مش هتبقى عدم الجدية والفوضى اللي احنا متعيشينها لازم الأمر يحصل كذلك لازم نتغير لازم نطبق اللي احنا تعلمناه طيب من الحاجات كذلك ده يبقى الأمر الرابع والخامس انك تشوفي أحوال السلف كيف كانوا ينفذون أمر الله تعالي شوفي مثال أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل وليضربنا بخمورهن على جيوبهن عملوا ايه شققنا أكنف اه عشان بس البيشة اللي هي ما تنفعش خالص اللي هي طبقة واحدة دي اللي ببين عينيكي والكلام الفاضي ده شوفي هنا أكنف أستر أغلظ في روايتين في هذا الحديث شققنا أكنف يعني أستر ورواية أكثف يعني أغلظ شوفي أول ربنا لهم وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ما عادوش بقى يقولوا طب الوضع يبقى إيه ولا يسوي إيه على طول من غير سؤال راحوا جايبين أكتر حاجة تسترهم وراحوا سترين نفسهم بها شققنا أكنف أو أكثف مروطهن فاختمرنا بها حديث رواه أبو داود في كتاب اللباس ورواه البخاري معلقا وإسناده صحيح صحيح شوفي رد الفعل في قصة حادثة الإفك الشهيرة مستح لما قذف أمنا عائشة سيدنا مبقر كان بينفق عليه لقرابته منه وبعد كده ربنا لما لامه وقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم بص الرد الفعل بيسمع الآية يقول آه والله يا رب نفسي تغفر لي وخلاص زي ما أنت بتسمعي الآيات أي آية فيها فضل فيها فضل في الجنة فيها فضل رضا ربنا فيها فضل كذا وكذا تقول لي آه والله يا ريت يا رب لا ما بيعملش كده قال أبو بكر بلا والله إني أحب أن يغفر الله ليه فأرجع إلى مستح النفقه التي كان ينفق عليها بل ضعفها له وقال والله لا أنزعها منك أبدا لما أنزل الله جل وعلا في شأن الخمر إنما يريد الشيطان أن يقع بعينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ أنس بيقول كنت ساقي القوم كنت أنا بس إيهم كان لسه بيشربوا خمر في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيح ده أنفس أنواع الخمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي أبو طلحة أخرج فهرقها شوفي بيعمل يعمل ازاي وإحنا بقى دلوقتي نتيجي بقى الفتاوى يعود يقولك طب اتخلص من الفساد من المال الحرام من كذا من كذا لسه بقى أصل الوضع طب ما أغسلها أحسن طب ما هو ممكن ننتفع بها بانتفع تاني لا لا أخرج فهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة شفتي هم كانوا بينفذوا ازاي هم كانوا بيسمعوا الحاجة عشان يعملوا بيها سيدنا ابو بكر كان يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به الا عملت به اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ انا لو سبت امر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاف ان ربنا يزغ قلبي بعد الهداية هو ده كان امثلة للتطبيق الفعلي أختملك المسألة دي بمثال تطبيق واحد من الإمام أحمد الإمام أحمد اختفى لما كانت محنة خلق القرآن راح قعد عند واحد يختفي عنده فاختفى عنده ثلاثة أيام الراجل مضيف الإمام محدش داري بيه وكده هو بعيد عن أعين الشرطة والناس اللي قاعدين بيلحقوه فلما مرت ثلاثة أيام قال للرجل الذي كان يبيته اطلب لي موضعه فالرجل قال له لا آمن عليك معرفش لو خرجت ممكن يخدوك ممكن يقبضوا عليك قال فعل فإذا فعلت سيكون الصواب قال له ما لكش دعوة انت خليها علينا فلما خرج نظر إليه وقال لما خلاص خرج الإمام أحمد قال اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول طب ما هو ممكن تقعد أكتر ما فيش مشكلة ألا لا هو الخير في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي قعد ثلاثة أيام ومشي يبقى كذلك راح احتجم عارفين الحجام انت دلوقتي راح احتجم عنده واحد فداله دينار الدينار ده بيوازي اربعة وربع جرام ذهب عيار واحد وعشرين شوفوا بقى يطلع كام النهاردة ده فلما تديه لواحد حجام واحد هيامل لي اديله مثلا ستمائة جنيه سمائة جنيه اداله كده فعلا وكانت مقدار الدينار ده بالثمانة دي فداله دينار فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينار بينفذوا بيسمعوا عشان ينفزوا أخر حاجة عليك بها كثرة الدعاء أن يعيننا الله على تطبيق ما تعلمنا قال أبو بكر بن العربي كنت مقيما في ذي الحجة في مكة وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا وكلما شربت نويت به العلم والإيمان ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم ونسيت أن أشربه للعمل شوف يقول أبو بكر بن العربي اللي هو الفقيه المالكي مش ابن العربي الآخر الصوفي لا ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن بيقول أنا طرحت مرة اعتمرت أو حججت فشربت زمزم فلما شربته نويته إن ربنا يرزقني العلم فيقول ربنا فتح عليا في العلم ونسيت أن أشربه للعمل فيا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي منهما حتى أكون عالما عاملا فإحنا عايزين نتعلم ذلك أن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن نعمل بما نعلم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نعمل بكل ما نعلم اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك حتى نطبق ما تعلمناه يا رب يا رب اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا رب اجعلها الآن توبة منا جميعا صادقة خالصة لك حتى نعلم ونعمل بكل ما نتعلمه يا رب يا رب وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك